ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل متمى وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى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 البُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُوِيَكُم مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَات لِكُل صَبَارٍ شَكُوٌّ وَإِذَا غَشِيَهُمْ موضون كالظلل دعوا الله مخلصين له الجين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا